112. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها 113. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون 114. وإن لكم في الأنعام لعبرة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 114. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 115. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعضٍ في الرزق فما الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِلْعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 أَفَبِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ